موسيقى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 إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ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 أئك تتسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن موت ولا عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 لات في بطون فَلَا فلا تزكن انفسكم هو اعلم بمن اتقى اثرا ايت الذي تولى واعطى قليلا واكدا عنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُّ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى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 قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفك تاهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من